قَالْ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَحْرًا فَأَجْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ طَالَ أَمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنور 19. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 20. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 21. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون 22. ولقد بوأنا بنين وَأَخِبَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ইং কু সফি শি জল ইলাই সলিল পরদনি ল اَكْفِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم